أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً all <laughs> بل الدارة علمهم في الآخرة بل في شك منها بل هم منها La t referred قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ مَآبُ الْمُرْسَلِينَ وَإِذَا انْسَحَ هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رغف دع دينو do